تفسير سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم وحنك بالله من يامك الله نحريست قوذ يامدك عالهان يدبى نحريست قاف والقرآن المجيد قاف الله أعلم بمراده اللَّهُ وَهُوَ كُذَارْتَ الْقُرْآنَ شَرَفْتَ لَهِنَّ دَتْ كَلَا صَوْبِحِنْدُونَ بَل العَجَبُ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ارنتو سدا اسماه وهي قالد لا بين ان يمدج يغى كمد مركا سيدهن وا وحلاب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ما مر كان دمنا ونرن نكون ايانا للسؤال تاسوا سؤال فك قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعيد. دنا كتاب حفيظ وحان ابن يوحدوا الكناقس يا شركوا ادعتن لنا وحا يا لكتاب وحوال بحفذا بالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مر وَحَيْسَ قَالَتْ بَيْنَيْنِ حَقٍّ مَرْكُؤُ يَمِدُّ وَحَيْنًا كُسُغَنِي هِنْ حَالٌ قَسَن إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ مَيَسْنْفِيرِنْ عَيْنِ سَمَدَ كَرْكُودَا سِدَانْ أُدْثْنَيْنْ أَقْرَحِنْ وَحْدُلْدُلَ لَهَنَا أَيْسَنُولَهَيْن وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كل زوج دحيج دول كان واسعني وحانك وحانك صبحن دحديسنو كستو قروحسن تبصره وذكرى لكل عبد منيب وحان سدا سويا لئن ارغتي وانا ونقط قف كستو ادن الله وتوبت كبذنا وَنَزَّلَّ مِن السَّم إمَا أَمْ مُباركَ فَآَتْناَابِهِ جَاتِ وَحَبَّ الحَصيد وَوحنْ كَسدجننَّيسمَدَ بِيَ برََكَسَنْ كُصَابِحنيبارَارَِي يا تيمور داردير اول ميداي رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج سيعد عمر الله لو رسا قبيهانا وحان كنول اين مغاله ديمتاي سَأَسَيْنَ صَبِيحًا تُتَاهِي كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ رَأَمَكَاتْ كَار وَحَاقِبَيَن يَقُمْ كِنُوحٍ وفرعون وإخوان لوط يا رهاب يا فرعون يا نبي لوط ولا ليس وقوم كيسي وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد يا أصحابك إن تقوم كي نبي شعيبي قوم كي تبع دمان تود وحي باني يا رسول الذي وحال كل عقاب تي جبي أغوهن جبئي بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ما وحان كان نغني أبو رد دي هره أرنت ساس ماهي وحي كشك سيهن عصب صبح انت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة القاف ومكية آيات إذن وافرتني أشان وانا سورة كنتنا لترتيب القرآن كريم سورة القاف الله سبحانه وتعالى وحو كل دار القرآن شرفت له وحونا أقول لأرتقران كينا يحقت هاي وحي سورده شيئا يسو سدا بورد خلقك صبحنت حسابت جندا نارت أبالمرنت عقابت رجو قال انت يا عبس قال انتبه آيادا وحانك لوك قاضنا إن أعود على أي علم بدنان تيسا هذا إن قطعالمك وحك جيران علم بؤوليه Allah subhanahu wa ta'ala wa kana lana ni'ma ya'irka karkeena ya badan. Yadul ya dul kawasi'a inku dulnalnahay wa kasto wana'sanain wa gaso bixiyay si ayin ogunna qatto wa lagu ibra allana markasta lagu toobat ken lo mahdiyo ايها الاحباء <سؤال> ايضا وحانك لوك قاضن اينا بضنان تنعموينك الله سيد الرابك اوكو صبحي عمتوينك كلادوان عمتوينك كلادوان سي خلقققو اقولنا لا ذان الله رابك اوحوكو ليا مقالوين ابارو بي او دنتي سي اي دليل اوكو تددك صبحي انت قيام ديدا مدك السابح انت كماك ابو ردي هره سيده الله سبحانه وتعالى اينو عدي لكن حق دي ذا شكوي هره يا كوي دبا وحاي كسميهم بين انت الرسوش هلاقي يا خساره اينا الاكتي سكليهين دلك وهدي حقا يا انت الله ودي سنه سبحانه وتعالى نقدره سوره القاف يا القمر حبيبك انه الله عليه وسلم هو اخر انذري لبدا عيدود يا صلاه فجرك يا خطبه الجمعه سببتها وحيكه ليس يا ودع سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد خلقنا الان انسان وونعلممات وسوس به نفسه وونحن أط إليه من حبل الوريد إنسان كان مجابرا وأ أغنه وحيي ننفس سكو سواس أن جا أقد إ الكدونونت إذ يتّ المتلكان عن الييمين وعن الشما قائ مرك كل م مائت إلىنيس مذكتية بذحد كفرذا ما يفغوم قوٍ إلا لديه رقيب النتي. واحكى سو انسان كو كو حد لو حاله وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وحان ويمد انسان كي سكرات كي غيرد سدوا وتاس غيرد كي ار رئيسي ونوخ في الصور Zalik jõumul võid. Sõrkii kiaamana vallaha foofi, võanamalin leesu yabohi õasugan. Wajaaad. اتكل نفس معها سائق وشهيد مال انت از نف والبوح ايمانيات وملقنا هقا من ملقناكم اخرات فري لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ووحان الدهه واض الم سنذا نرنتن قيا مذا وان ك فدني دبلكي أرا جااج ما توحق بهاي وقال قينوه هذا ما لدي م ج حد دانا ووده waك وح لا يح الساريو القيا في جهن كل كفار عنيد مركاسا لغودي كثورا نارت جهنم وقال نما بدانه نم من ناعي للخير معتد مريد كاسو خير كريب بدن حد قد بدن او شكلونه الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد كاسو الله معيش الله لك لك يا لك قال قرينه ربنا ما قويته ولكن كان في الضلال البعيد صاحب تيسي شيطان كيسي و خو ديه لو ارغمد من لكن قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد الله وحده من اكيد والذين رمياهن ما ي بدلوا القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هذا النار كيدا لكم بدلوا من الظلم يعدوا ماذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ايها الاحباء يدهن وحنك قادنا إن الله سبحانه وتعالى أي علم بدنان تيسا الله إنسان كيساك أبوري وحونا وغياء حارتك استوكسوكا يهي وحكا استو إنسانك كوه الله مؤسمين وحاق ريسا ملائق واردياة وديارة داتك نوحا كدنبية سكراتك غير ذا السورك قيامها اي حساب Seda seda rade edwa in loodiar garoba in taigorik gartaisaheina lauqaato. Habib keena sallallahu alaihi wa sallam vahakasumna adainu yirisidainu raha isan yadu surka afufi laha. malagi surka afufi u uusurka afka saarei وجgana wa nasuga ya illa idma markasay sahabadu waxay dhahay rasuulka allah maxan lahana wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam wa haddan hasbunallahu wan ni'mal wakeel ayuha luhaba wa han kala ka qadanayna iddi la saahibta saahib hun wa haddan bayn wa haddan bayn la صاحب كحن شيطان كمركه يرينكم الهم غادهكم يقان بري اعينكم قن مالن تسقيامنا ومالن وسن على علك واحف ترين هذب ولا لي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يوم نقول لجهنم هل ت وتقول هل المزيد حص ما ت جما كل الض مب ست منضوح مش وذلفة الجة للم تقين غير بعيد شن دين الاسد ويقوي لك كفجين هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ وحاسن ووحلا يبا هقف كس توبت كان بدن وحفيد بلنكال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اف کے الرحمن کیا کبا کا سگن ارکین اولیم اد قلب توبت ک بسلام ذلك يوم الخلود وحلوا ديكو گل جنن نبجل يوان لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد جند وحيكلي وحلالي وحيدونا نقتننا وحا سياده وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إمي سقرنبان حلق نرهر مكاة كهر كان حوق بذن إياقو دولك كوكا قدو ميميل اللا لغا عرارينا بجرتو إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ارن كاسنا وحوانا ويا قف قلب له ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبَ نَبَاهَانَ النَّقَاس سَمَاوَات كَيَذُلْكَ يَا وَحَاوُذَ يَا كَأْبُ رَيْلِ الْخَمَالِ وحلهنا النتاب بص على ما يقولون وَسح بحمد رّك قبل طلوع الشمس وق الغ كنا ب محمد وصل الله عليه ووسلم وحشاجنا لا نو تسبح ص عذقكمد قحك صح كه قحض انتيس كهر ومين الليلي فسح هو أدب السج هذا انك قركينا لو تسبيحا يا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ذا गाइस امال انت وكدواقم الدواقم لو يوم يسمعون الصيحه بالحق ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ مَالِنْتَ سِدَ بَيْقَيْرَ بَأُمَّ غْلِوَانَ مَالِنْتَ سَبِحِنْتَ إِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ أَنَّقَا وَاحْنَا أَلَيْنَا وَاحْنَا ادِّلَّا حَقَّا أَنَّقَا أَنَا لَوْسُوا اللَّابًا يَوْمَ تَشَقَّقُوا الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِ ذالك حشر علينا يسير مالا تدلكو قد الله يغدغد تا سين واسكل من افضت نحن أعلم بما يقولون وما ان Teelet mu 경찰, ha valutest tilis시uks õませんk niid on s resolub, jär. Vahaanud edeku Salada ok environments, ma valitLOisusid anti-san orkon 식adudsa. Taite, parekku,ِ La ilaha illa Allah Aayuhelahib ka Inna inu allah subhanahu wa ta'ala Kabuhun doonu nar ta jahanname haqdiida yashah Sida ka la allah inu karame in doonu kuwi kaab Kuwi allah rahman ka kaab gheegu narkainin Kuwi la imaan kiray marval ba كواس وكوا اللقو له الدونة كو قال جنة النبات قليو ايدنكو كواري جنة دحذ هذا وحي كهلي وحلالي وحيدونان ولبسي هذا أيال لسين الله أيه أركي آيه ذهن وحانك لوك قاضنين اعود علي حركا يدولك يا مخلوقات كدحنول الله أيه أبوري وحونا كن الزهين يا هيدال يا نوك اي يا ده وخان كلو قادننا ان, إن لو صبر حق عباداتنا اللبدي يهبني مالن كستحرج قالنا لو دغو سبب تو ادنكو مال مكو بن وخان دون مالن دت كل من دون ومالن تبون كلا فو في دون كو قبورها كشرين سدكدغه اوغ الصبح حيان حبيب كيننا صلى الله <سؤال> عليه وسلم وحو يريانيكا اوغو الرهنق في قبركي صلى الله عليه الله ايه وحنا اليه وحنا الدلادات كنا يستغيئوا اللابا وحوالبنا ويوفدوا الدهي سيدا سترتادوا إن دادك اللواني يسوا ناكسنا وحلوه الشيء الله وحاوه يديسنا إننا إنوين اقدقا كويكوانا قاتا وعدق قرآنكا